شربنا على ذكر الحبيب شربنا على ذكر الحبيب على م د ا م ة سكرنا بها من قبل أ ن يخلق الكرم لها البدر ك أ س وهي شمس يدينها هلال وكم يبدو إ ذ ا مزج النجم ولولا شداها ما احتديت لحاليا ولولا سنه ا ما تصورها الوهم ف إ ن ذكرت من حي أ س ب ه أ ه ل ه ا ن ش ا و ا فلا عار و ن عليهم ولا إ د م و ن بفضل منك فضلا بفضل المتانى الله يا س ي د بالامام الختام المقدم, بالإمام الختام المقدم I'm sorry, Daddy. Allah, he yes, yes. 「わざわざ」「わざわざ」「きょうはね」 「ربي ناس えたね」「ベースの العظام」「国の力をあれば」 s a y i t